قال قد أُديب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لتبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم في العون وجنوده بغيو وعدوا حتى Let me فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من المات عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا اختلفوا حتى جاءهم العيد إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسكن الذين يقرؤون الكتاب من قبلك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 آية حتى يقع العذاب الأليم.